بسم الله الرحمن الرحيم موقع بأهل السنة بسم الله و يهوي مقدم لكم <تصفيق> الحمد لله و الصلاة والسلام و الصلاة والسلام و الصلاة والسلام وحبية حتى يستمع الإخوة بعض اله يعني الاهتشارات الاهتشارات التي هي في الأصل لكم ان شاء الله بالنسبه للدوره حتى الان اليوم السابع يعني تقريبا النصف الان احد عنده اقتراح عنده ملاحظه لان احنا وين ان شاء الله نعمل دورات اخرى فهل في اقتراح او ملاحظه نضعها في الحسبان في المرات القادمه مثلا شوره مفتوح ها يعني فتره طويله تقترح تقصيرها لا تقترح تكون من المغرب للناشيه اه انت تقترحها لفتره قصيره يعني انت عاوز من الظهر للمغرب ان شاء الله احسنت هذه ادي الهمه المطلوبه اشكال فين يا جماعه احنا ما فيش همم اقرا في ترجمه مثلا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله شوف برنامجه اليومي كان ازاي رحمه الله برنامج عجيب اليوم كامل علم ومدرسه ومذاكره اتعجب انه مثلا يخرج لصلاه الفجر فيصلي الفجر ثم يجلس في التعليم والاستماع والاقراءه والقراءه اخذت بالك من وقت آآ يعني آآ ان ترتفع الشمس كثيرا نصف النهار تقريبا ثم يتطوع بثلاث متراقعا ثم يرجع الى البيت فينام قبل الظهر ثم يرجع الظهر يصلي ثم في الدروس الى العصر ثم في الدروس الى المغرب فان كان صائما افطر ثم يواصل الى العشاء من بعد العشاء لا وقت النوم ماذا ماذا نفعل نحن دوره يوم في الاسبوع ذلك فتره ولذلك لا تجد ثمره واضحه ثمره صح تقصد مثلا البيوع الحد وكتابه توحيد الاربعه او تقصد الدوره قائمه على كتاب واحد نخلص عليه ايه رايكم في هذه الفكره هو الراجل كان وجهتش ناخد اشياء يعني المعيشه واحد جدول الملك طيب يعني اذا للملاحظ من الاستشاره ان الدور القادم مناسب قال انه في يعني خلاف واضح كان طيب في المره الدور القادمه ان شاء الله تقترحوا يعني في خيار ان الدور القادمه اما نرجع الى كتاب الحج فننهي عليه بين رمضان والحج ننهي من العمده او نكمل بعد البيوع طب بخصوص الفقه الفترة اللي طبعا رمضان ما فيش الفترة اللي بعد رمضان اللي هي حتى الحج حوالي شهرين نرجع فناخد كتاب الحج ولا نكمل فناخد مثلا كتاب القضاء والبينات او كتاب الحدود او مين اللي يرى كتاب الحج طيب مين اللي يرى كتابا غير كتاب الحج حد ارضح في العدد في ناس ما قالش لا كده ولا كده سهله دول اللي هيكونوا مع اي حد <تصفيق> لا, لا هذا خير رحم الله ربنا فعلا تمه طيب البخاري ناويين ان شاء الله ناخد كتاب الفتن كتاب الفتن الفتن <تصفيق> والحروب اه احاديثه اقل من هذا العدد كتاب التوحيد حوالي 200 حديث وتحتاج في كل مجلد حوالي 16 حديث في مكثب الفتنة تكون حديثة أخر الخلاص لأنكم عظيمة حاجة جاهزة وخلاص هو ذي الخلاص حال هنجهز لكم إن شاء الله دورة أعرضنا على الله طيب. تحاول الدرس اللي تاخده تنميه وتثميره يعني مثل الكتاب اللي شغالين عليه العده العمده ما تروحش لغيره خليك في العمده ما تاخدش شرحه والمشهور اللي هو العده واحاول تقرا العده حاول تقرا اقصد كتاب البيوع تقرا شرحه للعده بإتقان واللي يشك عليك علمني عليه واسال فيه ولا تتجاوز هذا الكتاب حتى تتقن حتى تتقنه طيب حتى لا ضيع الوقت نكمل قال رحمه الله ما نقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا تقدم معنا الاخطاء اللي بتحصل الان وان النقود مثليه وان اي اي شيء غير ذلك فانه يقول انه غبا و مساله هذه تسمى احكام النقد في ظل تغير ان احكام الدين في ظل تغير النقد او الاحكام المترتبه على تغير العمله ومنها مساله الدين تغير العمله انواع قد يكون بالكسب سواء كسب عالمي او محلي قد يكون بانقضاء النقد قد يكون بالغلاء او بالرخص مسالتنا تتعلق بالغلاء والرخص مساله قديمه موجوده فالصوص الامل المتقدمين لان كان موجود جنب الذهب والفضه ما كان يسمى بالفلوس قديما وهي كانت عمله نحاسيه استخدمها الناس بجوار الذهب والفضه فاذا تغيرت قيمه العمله النحاسيه من حل احتمال قد ابطلها السلطان ما الحل؟ ما من حل فالمساله مبحوثه من قبل طيب قال رحمه الله ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر يعني الحديث والرد سواء كان في الجودة أو الرداء أو كان في القدر القول بجوازه هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وابن الحبيب من المالكي إذا جرى ذلك من غير شرق أو مواطع قال رحمه الله وأن يقترب تفاريق ويرد جملة يعني ويجوز له أن يقترب تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرق صوره المساله صديقك اشت... صديقك اقترض منك 10 جنيهات بعد اسبوع قال لي فلن اعطني 10 اخرى بعد اسبوع اقترض 10 ثالثه اصبح في ذمتك كم 30 اقترضها جمله ولا تفريق تفريق ذهبت تقترض منه ال10 الرابعه قال شوف كده عليك 40 تردهم مره واحده نهديك ال10 الرابعه بشرط ترد لي ال40 مره واحده لا يجوز لكن لو بغير شرط جاز قال ويجوز ان يقترض تفاريقا ويرد جمله اذا لم يكن بشرط له اذا اشترط عليك ان ترد جمله هذا نفعه ونليس بنفع نفى يعني ايه الاحسن له ان تديله 10 10 ولا تديله 40 مره واحده اذا اعطيته 40 مره واحده بلا شرط جاز اما اذا شرط عليك ان ترد جمله انه شرط دخل لقرض انتفع به وهو باطل. هو باطل واضح هو نص العام لما ان نقول عن مجموعه من الصحابه اثنيد صحيحه ومرتفعا ضعيف وعليه الاجماع ان كل قرض جر منفعه فهو ربا وعليه الاجماع يبقى نظر العالم في النفع الذي يعود للمقترض هو يتامل فيجد ان هذا اشتراطه رد الجمله نفع عائد له هذا واضح يعني هو لو رد لك 10 في 10 هو لو يحب ذلك انت هتنقضني وبعدين يجي يضمه عندك ويقول شفت اديته 1000 بعد ما نقضني بيرجع لي 10 10 فمعلوم انه كونه يشترط عليك اذا اذا ايش اذا, اذا اقتربت تفاريق كلام تفاريق ان يشترط عليك انك ترد جمله لا شك هذا نفع حاصل له نفع عائد الى المقترض بشرط فالاصل انه يقرا هل المساله مطروحه في مذاهب اخرى وماذا قال الاخرون اتفق لك لكن هذا ماخذها ما ماخذها انه اشترط لنفسه منفعه ليك في هذا القرض على كلامه هنا رحمه الله قال وان اجله لم يتاجل هذه مساله تاجيل القرض خلي بالك معايا في ديون لا تكون الا مؤجله اصلا كالديه في قتل الخطا تكون ايه مؤجله ولا يحل ل من يستحقون الديه هم اولياء القتيل ان يشترط التعجيل ففي ديون لا تكون الا مؤجله اصلا وتين السلم موجه عند الجماهير خلاف للشافعيه طيب القرض ثبت في ذمته بدله من وقت ما اخذه المقترض هل يجوز للمقترض ان يشترط التاجيل فيقول انا القرض اللي عليا سأرده بعد سنه القرض يكون هنا وان اجله لم يتاجل يقول يشترط التاجيل لكن لا يتاجل يعني ايه لا يتاجل يعني الشرط لاغي ولك ان تطالبه بعد ساعه فلو اتفقتم على ان الاجل بعد سنه واضح كلامي هذا الاجل لاغي هذا الشرط لاغي ولك يا صاحب الدين القرض صاحب القرض ان تطلبه ولو بعد ساعه هذا معنى قوله وان اجله لم يتاجل طيب هذه المساله اختلف فيها العلماء ما ذكر ابن قدامه هنا رحمه الله هو قول الجمهور من الشافعيه والحنابلة والحنفيه وهو مذهب الاوزعي وابن المنذر ان القرض لا يتاجل بالتاجيل وانه يحق يعني ايه لا يتاجل بالتاجيل يعني حق للمقرض ان يطالب اي علم خالف من ذلك المالكيه وليث بن سعد وان القرض يتأجل بالتأجيل يعني بالشرط استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهذا شرط فيه مصلحة وإن المقفرد أصلا الأصل ما اقترض إلا لحاجة وما اقترض إلا ليرتثق بالمال مدة وينتفع به فإذا كان يحق لك أن تأخذه بعد ما تعطيه مباشرة فأي فائدة في هذا القرض واختار ذلك شيخ سامة عمية بن القيم رحمه الله واختيار ابن سامة عمية بن القيم ان القرض يتأجل بالتأجيل وهو الموافق ان شاء الله لاصول الشريعه وموافق لموضوع القرض فانه قائم على تبرع الاحسان طيب انتهينا انتهينا داهنا قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض يقرضك على ان تترك سيارتك عند اسبوع القرض لا يجوز اقرضك على اساس انك تبيع له الارض رخيصه مثلا او يقرضك على اساس انك تسكنه شهر في شقتك نحو ذلك هذا كلها الشروط اي شرط يعود بالانتفاع بالنفع على مشذى بهذا القرض فهو شرط فاس قال الا ان يشترط رهنا او كثيرا الفقهاء تقريبا مجمعون على ان المقرض له ان يشترط رهنا او كفيلا او ان يوثق الدين بالشهود لان هذه عقود توثقه تسمى في الفقه عقود استثاق او عقود توثقه وعقود التوثقه ليس فيها نفع عائد للمقرض وانما هي ل ضمان الحق يعني مثلا جاء انت جاي يقترض وهذا يحصل احيانا يقترض مبلغ كبير فقوله رهني شيئا والى عهد قريب كنت تسد في الريف تقول الكردان مرهون كردان عشان كردان او النميثه او الغواشه او الاسوره مرهونه عند فلان في دين او في قرض هذا موجود ولا حرب فكونه يشترط عليك رهن خليه عنده او كفيل ملي او يوثق بالشهاده كل هذه ليست لها منافع زائده للمقرض وانما هي الاحتياط قال رحمه الله ولا تقبل هديه المقترض الا ان يكون بينهما عاده بها قبل القرض الخلاصه اذا اعطاك هديه بسبب القرض فلا يحل لك ان تاخذها الا اذا نويت اسقاطها من القرض اذا اعطاك هديه بسبب القرض فلا يجوز لك ان تقبلها الا اذا نويت اسقاطها من القرض لكن افرض عاده بينكما او عاده معروفه في المجتمع وان لم تكن بينكما اضرب مثال صديقه لسه ما حصلش في بيتهم زواج خالص ولا حصل في بيتك الزواج وأنتما صديقان المجتمع معروف في الزواج بيكون في أنواع من التهادي فح؟ بيكون في أنواع من التهادي بشكل أو آخر فاقتربت منه ثم جاءت مناسبة عرث لك أو له أنت مقترب وهو عند مناسبة عرث في بيته فأنت أهديته على ما جرى من عرف عرف في المجتمع وليس في ذلك ابدا ولا في باله مساله القرض فانت لما جايت في كلام العلماء عاد بينهما سواء كانت عاده بينهما بشخصين او عاده عرفيه لا يمنعها الشرع كما مثلت لك الان انت طول حياتك ما هديتوش وانما اديته بعد القرض لا للقرض وانما انجات مناسبه عرفيه او اجتماعيه تعرف فيها على تهادي واضح كلام الخلاصه اذا كانت الهديه بسبب القرض فانه لا يجوز ان يعطيك ولا يجوز ان تاخذ الا اذا نويت خصمها من القرض ها تختلف من عرف لعرف بعض الناس بيكتب النقطه خدت بالك وبيطالب بها وتبقى لك هذه تسمى هبه التواب وهي موجوده في الفقه ولا احكام تهبه الثواب هي الهديه اللي بتدفعها انت لتاخذ في مقابلها وهذا يجب عليك ان ترد اذا كان العرف ماشي كده لكن يوجد هدايا اخرى في في الاعراس مثلا بتزور اخوك يوم الصباحيه مثلا او هي راحت تزورك ثاني يوم الصباحيه فبيكون في انواع من الهدايا اخرى واخد معاها مثلا كيلو شوكولاته ولا واخد معاها شويه ورد ولا دي اشياء بتتبقى في الجومه على حسب العرف مش هتكتبها في الكراسه ولا تقول في انا ده بيدني اللي كتب النجوط مش عارف ايه خدت بالك فالنجوط في عرفنا انا ما اعرفش اعرفكم ايه تكيفها الفقهي هبه ثواب يعني هبه تريد عليها الثواب يعني تريد بدلها من المهدا اليه خدت بالك فهي كده في عرفنا هتصبح دين عليك طيب الحاله ديت هو عليه قر و راح دي دي القاعده اللي تضغط لك المساله حتى لا خصنا كنا لب اذا كان القرض اذا كانت الهديه بسبب القرض كما ذكر ابن تيميه رحمه الله في هذه السنن قال وهو فصله النزاع في مساله الهديه قال اذا كانت هديه بسبب القرض سيد فاين لا لا ده قضاء ليس هديه لا مساله القرض انتهى ويوفى الان ويوفى لكن هناك كلامهم عن القضيه انت بحثت قد انت الان بحثت مساله مهمه واشرت كلامهم عن القضيه قبل الوفاء انا على قرض الشيخ عبد الله مش عارف انا مش واجب عليا او مش حاسم عليا ان انا اوفق بتطنش النجوط يعني لا ما بتطنش عادي لا ما بقولش بتختلف من عرف لعرف انا اعرف في بعض البلدان بتطلع النجوط الناس كل ما يطلع لحد يكتب وهذا اذا جرب به العرف لا لا سبه وليس ان سوء الاخلاق اذا جربه العرف نهيبه ثواب وهي موجوده في الفقه ولا احكامها لا حرج المهم كان على مدار السنوات هي عندها بنت هتتجوز مثلا بعد 10 سنين فهي بتبدأ تطلع في كل فراحة البلد تنتظر ان يجي المبلغ كله اللي تنتفع به وهذا لا حاج به طالما انه عرف سائغ وماشي وليس فيه معذور شرعي المهم بعض الناس ما بيروحوش على رأي الشيخ الشيح تيطان هو انا معليش نقطة اه هو أنا, بقى... انا معليش نقطة مش هو ماذا مثل... اه حاضر المهم ماذا يفعلون ماذا يفعلون بعد النوض الضبط يجيبوا الدفاتر بتاعتهم الجديمة ويجيبوا كل اللي جابوا اللي ما جابوش يروحوا يلفوا لهم ثاني يوم في البيت خدام هتلاقينا خدامنا ثاني ثلاثه هذا عرف موجود في بعض البلدان حرج انت لا تستغرب انت قد تستغرب هو لانه ليس في بلدي ها ايوه ايوه انا عارف موجود في بعض البلدان هذه ليس فائده باء وقد وقد جاءت نصوص شرعيه مرفوعه وموقوفه في هبه الثواب كثيرا ومن اعطى هبه يثاب عليها فلم يثب فهو احق بها لك ان تطلبها وهذا قد عمر من الخطاب في نواقض ثلاثه ودلت على ذلك السنه ليش فادنا حرج اذا كان عرس سائغ ماشي في بلد اخو بيقول ايه اللي بيحصل انا بقى دلوقتي محمود مستغرب تمام دلوقتي عشان القرض اللي انا واقفه منه فباجه حرج يعني اقول له مواجه انا مستني منك اهو كده يا نجوم اهو كده بسبب القرض ما هو هو كده هو اللي ما هو ده اذا كان بيحصل كده في هذا لينوس الا اذا احتسبها من القرض واثر ابن عباس مشهور لما كان الراجل السماك اقترب من راجل 20 دينار وكان قاعد كل شويه يديله هديه سمك هديه سمك في الاخر ساله طلع السمك ب 13 دينار قال خلاص و ب 7 دنانير قال خلاص مالكش ال 13 دينار صحيح لان كان الهديه بسبب القرض فالحل ان نحسبها من القرض اتفضل يا شيخ انت متحفز ابو حبيبه مخوفني كده اتفضل ايوه لا لا كلامهم عن الهديه قبل الوفاء يعني قبل السداد والدين لسه قائم زي ما قال اخوك انا محرج منه فبروح اديله هديه مش هد... مش هد... مش هسدد ما سددتش خد بالك انا لما اديله هديه مش عارف هديه اطمع انه هياخرني شويه خدت بالك لهم فكل هديه بسبب القرب ان القرض يا جماعه عقد ارفاق احسان وانبغي ان يبقى المعروف بين الناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه ان من شفع لاخيه شفاعه فاهداه عليها هديه فقبلها فبتا اتى بابا عظيما من ابواب الربا تصور ان مش هيشفع لي الا ما ياخد فلوس مش هيمشي لي في مصلحه الا ما ياخد فلوس تنسد ابواب الشفاعات عن الفقراء الذين لا يملكون اموالا وتنحصر مسائل الشفاعه في وضع المعروف بين الناس فالكرم معروف واحسان ترفع الحرج عن اخيك انت ليه عايش في حرج وجلك وتضايق نفسك كده كل ما تكون ماشي في طريقه ده كفلان يعني تعسه تقول له ردها الفلوس لا احسان احسان المعروف المسلم لاخيه المسلم تعبر انك تقول ايه انك تتعرض لازابه بقول او فعل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان حديث يحسن بعضها العلم ان القرض من روتين صدقه مره يعني لو اقرضت 5000 ثم رجعت اخذتها ثم اقرضتها ثم رجعتها كانك تصدقت ب 10000 اخرجتها وهي لسه باقيه معك ما خرجت يعني الشاهد اخواني حتى لا يطول الكلام قام المساله قام الاحكام فمش عشان انت اقرضته تستنزفه في الهدايا او هو يخرج سيهديك ولم يكن القصد منه كهادي ان لله او بل تهادوا تحاب وانما محرج ناجل القرض لا طيب نخرج من هذا الموضوع معلش وان بقي اشياء عشان نلحق نخلص قال باب احكام الدين ما الذي ما هو دين مؤجل الدين المؤجل كما قلنا كدين السلم مثلا او دين الديات او على الصحيح القرض إذا أجل فإنه يقبل التأجيل على قول المالكية واختير الشيخ الإسلام أصبح عليك لخيك دين مؤجل أين كان هذا الدين سواء كان بدل قرض أو كان ثمن مبيع أو قيمك متلف أتلفت له شيئا وثبت في ذمتك عضمانه أو مؤخر صداق أو غير ذلك من أنواع الديون المؤجلة قال لم يطالب به قبل أجله لان من حق المدين ان يتمتع بهذا الاجل المبروح فلا يحل لك ان تطالبه قبل اجله ولا يحجر عليه من اجل انت اخوك مدين لك بدين يحل في 2008 1 لا يحل لك ان تذهب للحاكم قبل ما يجي 1 20 وتطلب الحجر عليه تقول انا عاوزك تحجر على ماله ليه لان الدين عنده هيحل السنه الجايه فلا يحل لك ان تطلبه الحجر عليه قبلا قال ولم يحل بثلثه ولا بموته هنا مسألة بل مسألتان مهمتان, مهمتان الآن شخص عليه الآخر عشرة آلاف دين تحل في واحد ثمانية في واحد أثنين وثمانية احنا الآن في كامل 8 باقي 4 اشهر مات الان الرجل مات المدين مات المدين هل اصبح الدين المؤجل بعد 4 شهور حال ويجي صاحب الدين يطالب به ولا ليس له ان يطالب به الا في معاده هل الموت يسقط الاجل في الدين المؤجل هيتحول الى دين حال بموت الرجل ولا لا واضح المساله هذه الصوره الصوره الاخرى او المساله الاخرى رجل عليه دين في نفس التاريخ 18 2081 افلس في شهر 8 2007 افلس والا افلس انت لك دين عنده بعد 14 هل افلاسه يجعل الديون المؤجله حاله تبدا تيجي تاخذ حقك من ماله ولا لا قال رحمه الله ولم يحل بفلاسه ولا بموته مساله الحلول بالفلس الجماهير على انه لا يحل وهو قوله الحنفية وقوله الشافعي ورواية عند أحد لكن لو مات الدين اللي في ذمته اللي في ذمة الميت الدين اللي في ذمة هذا الذي مات بالموت الدين بقى في ذمة مين ولا راح فين تعلق بماذا لا تعلق بالتركة تعلق بالتركة ليس بذمة أحد تعلق بالتركة وهو بعد أربع شعور هناخده يا ورثة الدوني داني قالوا ده دينك بعد اربع شهور طب اذا لا توزعوا التركه حتى تعطوني ديني ما توزعوش التركه اللي بعد اربع شهور يمشي كده ما هو قال اهو قال قال ولا بموت قال ولا يحل بالموت يعني ايه يعني يتعلق الدين بالتركه فلا توزع لان معلوم ان التركه لا توزع الا بعد وصيه او دين هو ليه ده متعلقه بالتركه مش متعلقه باهمامهم العلماء مختلفون هل يحل امرها الجمهور حنفيه والشافعيه والمالكيه وروايا عن احمد انه يشقق الاجل وتحل الديون بالموت مهما كانت اجلها لان الله لم يبح التوارث الا بعد وصيه او دين وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريره وهو صحيح هتسريع اخرى في المذاهب حول هذه النقطه لا سيما عند المالكيه لكن لا شك ان الاحوط قول من الجمهور لا سيما وان الدين متعلقه بالتركه وقد نص النص الشرعي على ان نفس المملوكه معلقه بدين حتى يقضى عنه والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وعلي يديه أظنوا أبا قتادة صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم لقي أبا قتادة بعد يوم أو يومين قضيت عنه قال لا ثم لقي يوصل صلى الله عليه وسلم بعد يوم أو مين قضيت عنه قال نعم قال الآن بردت عليه جلتة ولذلك ذهب الطائفة ابنها العلم إلى أن التزام الحي بالجين الميت اه يعني لا يفك هذا الحبس المذكور في الحديث عنهم <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> او لانه ملوش ملوش مال يقضى منه هذا في من مات ولا وفاء عنده فالاصل ان ولي الامر يقضي عنه هذا الاصل فمن افلس ولو فاء عنده ام من مات ولو فاء عنده هذا حكمه حكم من مثل المال يقضي عنه لكن مات وله ترك له وفاء فقال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا في الورثه ما فيش ما تركش مال عليه ديون ولا وفاء له خلي بالك فعليه فصلى اللهم هذا من رحمته فراثته بالام امه صلى الله عليه وسلم الحمد بعد كده تعلق بولدهم هل خلاف من اهل العلم اهل بيت المال يقضي ولا يقضي الله عنه وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وجوبا ولا احسانا للموتى يختلفون في من مات العلوات ان شاء الله تعالى وعليه دين ولا وفاه له طيب قال رحمه الله ولم يحل بفلته ولا بموته قال ولم يحل بفلته ولا بموته قال ولا بموته على الروايه الثانيه عند احمد احنا ذكرنا الروايه التي وافق فيها الجمهور وانه يحل لكن هذه الرواية عن أحمد مشروطة بالشرط إسمع قال ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كثير إزاي أنت لك عشرة ألاف عليه سمعت أنه مات عشرة ألاف بعد خمسة أشهر رحت يا ورثة ديني تعلق بالتركة الدوني قالوا لا دينك بعد خمسة أشهر قال خلاص أعطوني رهنة قالوا خلاص هذا البيت بعشرين ألف مثلا خد العقد بتاعه رهن عملك إذا ما سدد نكش بعد خمسة أشهر بيعه وخضي احتمالك فإذا وثقوه برهن فلا يحل يعني يتأجل يبقى إلى أجله أو وثقوه بكثير جيد قالوا لا يحل وإنما يبقى على أجله إذن الرواية الثانية عند أحمد مشروطة إنه لا يحل بموته بموته اذا وثقه الورثه برهن او كفله قال واذا اراد سفرا يحل الدين قبل مدته او الغزو تطوعا فلغيره منعه الا ان يوثقه بذلك يعني برهن او كفيل الان انت عاوز تسافر وعليك دين عاوز تسافر لحج او غزو تطوعا الدين بعد 5 اشهر وانت هترجع بعد سنه سيحل الدين قبل عودتك لا هو ان يمنعك تفضل على حق خلاص عاوز ساتره تحقق مصلحتك ايضا حقق لي مصلحتي الدين رهن او كفيل رهن اقبل منه ان عدم مفائق او خلي الكفيل يضمنك بحيث تتحقق مصلحه الطرفين فهو يسافر وانا اطمن على قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره وهذه مساله مهمه ينبغي ان تنتبه لها الاخوه كثير من المسلمين يظلم بعضهم بعضا في هذه النقطه انتبه لك دين عنده بعد 5 اشهر حل جاء 5 اشهر رحت التقضيه تستقضي تطلب دينك اقل ان معسر ثبت اعثاره لا يحل لك ان تطالبه فتجمع عليه همين هم الإعثار وهم المطالبة قال الله تعالى وإن كان ذوه عسرة فناظرة إلى من صر على سبيل الوجود هذا إذا كان معشر قال إن ادعى الإعثار قال وإن ادعى الإعثار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينه مساله الادعاء والبينات هذه سنؤجلها لان سيطول نشوف هون هون ان شاء الله 5 دقائق فقط ما ينصح ما ينصح ها انا بدري انا خلص بدري خالص فمساله الادعاء والبينات هذه نؤجلها اذا انتهينا من ان تصورها ياخذ وقته قالت انا بحبس حتى يوفيه فقال فسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه يعني يحل لك ان تشكوه عند القاضي تقول فلان ظلمني وعقوبته يعني حبسه فاذا كان له وفاء فاذى وما نقل وهو واجد فحل عرضه وعقوبته بنص الحديث والعرض انك تشكو عند القاضي تقول مطلبي والحبس والعقوبه يحبس حتى يوفي قال فان كان له مال لا يفي بدينه انتبه لهذه لهذا المقطع ان شاء الله ونختم به قال فان كان ماله لا يفي بدينه كله بالمفلي فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم ديونه مجموع ديونه مات ألف أصبه أفله الغرماء اللي لهم مات ألف عددهم سبعة مثلا رحوا للحاكم فلان لنا عليه الديون وأفله ديون حال له لأنه تقدم معنا أن الديون المؤجلة لا تحلوا بالفلف أليد الحال للآن هو قد أثلث فأحنا نطلب أن تحجر عليه حجر عليه الحاكم منعه من التصرف في ماله لازمه إجابته قال فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله يعني لا يبدأ يتصرف في المال بالبيع للشراء صاحب المال المفلس المحجور عليه ولم يقبل إقراره عليه لا اقرار مش للمال الاقرار على المال فيقر اقرارا يقتضي ان هذا المال خرج من ملكه لا يقبل هذا الاقرار لانه في معنى البيع قال ويتولى الحاكم قضاء دينه الان هو حذر عليه علشانكم حصر امواله من عمل التصرف في المال الحاكم بينظر لو كسب يكفي لنفقته ونفقه من عله لا ملوش اذا كان له كسب كراتب مثلا هذا الكسب اذا كان يكفيه ويكفي من يعول خلاص اذا في شيء زايد منه الحاكم ياخذ مزاده عن نفقته ونفقه عياله اذا كان الكسب اللي بياخده لا يكفي فالحاكم ينفق عليه من ماله ما يكفي نفقته ونفقه عياله لان مش موت وخراب ديار انتشر عدل كله فبرد الراجل مالوش كسب خالص فالحاكم ينفق عليه وعلى من يعول من ماله وليس من حق الغرباء ان يمنعوا ذلك طيب يبدا الان الحاكم في فتره الحجر وفتره السداد بينفق هو عليه وعلى من يعول ما يكفيه اذا ما كانش له كسب هيبدا الان يسدد يسدد الديون ايه الخطوات اللي هيتبعها قال فيتولى الحاكم قضاء دينه هيبدا يبيع امواله كل نوع من الاموال في السوق الخاص بيه اذا عنده عربيات يبيع في سوق العربيات اذا عنده قماش يبيع في سوق القماش اذا عنده كتب يبيع في سوق الكتب وهكذا يبيع ماله كل نوع من المال في السوق الذي يخصه الحاكم هيبدا يبيع يبدا بايه قال ويبدا بمن له ارش جنايه من رقيقه فيدفع الى المجني عليه اقل الامرين من ارشها او قيمه الجاني يعني ايه ان هو حصر امواله فوجد في امواله عبدا انت لو كنت اموال عبد ما ينفعش ينفع وهذا العبد كان عليه ارش جنايه ارش جنايه ازاي العبد ده جاب لاخوك ضرب شلطمه <تصفيق> يعني اصابه بجرح مثلا في شفته العبد جنا جنايه على اخيك هذه الجنايه ليس فيها ديه وليس منصوص عليها في الشرع بارش معين يعني بغرامه ماليه قصادها فبيعملوا حكومه عدل لها شكل معين ويقولوا الخبطه ديت تساوي 3000 جنيه ال 3000 جنيه على السيد ولا على العبد لا ايوه <تصفيق> مش كمان مين اللي ضرب العبد اذا جنى على احد الجنايه عليه ارش جنايته عليه له مال ولا ملوش ملوش فيكون ارش الجنايه عليه ثمن في رقبته عليه في رقبته مش في ذمته في بدني يعني ايه يعني هنبيعه في السوق ارش الجنايه في المثال اللي معانا كم الف 3000 3000 هننزل السوق نبيع ايه جاب 5000 ندي له كام ونرد ال 2000 الباقيين في المال طيب افرض جاب 2000 بس يبقى مالكش الا ال 2000 وعوضك على الله في ال 1000 وضح الكلام قال يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجنية عليه أقل الأمرين من أرشها يعني القيمة اللي بناها ثلاثة ثلاثة أو قيمة الجاني فهمت المثال الأرش يقصد به في عبارتهم المال الواجب في الجنايه على ما دون النفس المال الواجب في في الجنايه على النفس يسمى ديه المال الواجب في الجنايه على النفس يسمى ايه اذا كانت الجنايه دون النفس كسر له ذراع فجعه له عين عشان ضمه لا هي هي كل ما دون الديه يسمى قرش فهو نصف ديه كل ما دونة د Miyazaki يسمى ارشا عندهم في الفقه حتى الديا نفسها يُطلق عليها الأرش احيانا لكن الأرش مخصوص بما دونة في الجناية على ما دونة النفس جيد حتى الاروش المقدرة في الحديث كاروش الاسنان او الاصابع يسمى ارش الخلاصة الأرش عند الفقهاء المال الواجب في الجناية على ما دونة أما المال الواجب في الجنات على نفسه وسمى ايه دي ايه دي ويبدا بما له ارش جنايه للمرقيقه هذا العبد اللي ضرب اخوك والضربه قدرت ب 3000 نبيعه اول حاجه لانه متعلقه برقبته وحق المجني عليه فيه اعظم من حق الغرم الاخرين فيباع فان وافق ان ثاوى ثمنه الارش جنايه خلاص يدفع لك ان زاد قيمته زادت تاخذ انت ارش الجنايه لك كل باقي يرجع في المال انقل ليس لك الا هذا لان حققت تعلقك بهذه العين بهذا الرقبه طيب قال فيد اه هو هي ما هو اخذ اش تي اشتريه بحقه قيمته مش اشكاه لان جنايتك هو جنايته عليك لم تتعلق بمال السيد كله انما اتعلقت برقبه العبد لأن هذه قاعده في احكام الرقيق ولعلها تاتي ان العبد اذا جنا جنايه فارشه في رقبته سيد ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هو المحدد طبعا اي وي ما له ما هو ماله ما العبد ليس له مال طيب ما هو السيد ما هو العبد مال السيد لكن مال السيد احيانا يكون عبد عليه جنايه واحيانا يكون مال السيد رهن اضرب لك مثال الان وهو قاعد يحصر يحصر يعني نختم بهذا المثال قاعد يحصر الاموال الحاكم فقعد يطلع كده قال ايه ده موجود هنا في, في الاموال عبد علي جنيهات اهو موجود كردان او نمسه ذهب مثلا كانت تكون مكلسه امراه مثلا ايوه فعلا النمسه هذه تقول نمسه عند فلانه ليه تقول هي واخدها رهن لان انا علي لها دين فالنميصه مرهونه عند فلان اصبح الحق في النميثا لجميع الغرماء ولا المرتهن يقدم عليهم المرتهن المرتهن يقدم فما فلما فكما ان المجني عليه قدم في بيعه رقبه العبد من اجل ان يوفي ارش جنايته كذلك قدم المرتهن وكل من السيد بس باب اولويات من يقدم يقدم من له ارش جنايه على عبد من عبيده ثم من له رهن يعني من له دين موثق برهن قال ويبدا بمن له ارش جنايه من رقيقه فيدفع الى المجني عليه اقل الامرين من ارشها وقيمه الجاني واضح هذه قال ثم بمن له رهن كما مثلت لك الان ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه طيب هي لها عندك كام؟ لها 10000 روحي هاتي انامجدات النميش. النميش تعالي انت الان لك 10000 واحنا الان بنصفي الفلوس انت ما رضيتش بذمتها لما لما لما خدت لما خدت الدين منك لم تكتفي بالذمه وارضتي توثقه الدين برهن يبقى حق لم يتعلق بذمتك وانما تعلق بالرهن فانت ما لكش الا هذا الرهن يبدا نبيعه بعنا النميش جاءت عشرة الاف لكن عشرة الاف زادت عن عشرة الاف ملكيش إلا العشرة والباقي يرجع في مال الرجل ناقص عشرة الاف ليس لك إلا ذلك ليس لك إلا قال ذي العب موقع له قال ففيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهني وله أسوة الغرماء في بقية دينه وستأتي إن شاء الله أسوة الغرماء في بقية الدين في المجلس القادم نكتفل هذا القادر والأخ تكلف لكم الأخ أخ الذي اتى به طعام فالاخوه الذين نصبهم طعام الطعام موجود الان ولا تتركوه فيفسد يعني الاخوه اللي ما خدوش طعام في الاستراحه الطعام موجود لا تتركوه يفسد ولا تكلفها لكم فطيبوا خاطره باكل ما اتى لكم فلن نترك الان الكلام لتاكلو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك